التسجيل الرابع والثلاثون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الأصنامة فدعاهم إلى التوحيد وقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فأجابوه أن هذا من فعل آبائهم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين لكن قومه أصروا على الشرك فأقسم أن يهدم أصنامهم وانتظر حتى جاء يوم عيد لهم، ولما طلبوا منه أن يخرج معهم قال لهم: إني سقيم.